من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفتي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاشْتَرِ كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود حتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا فِي في